Whoa. <laughs> م ن و س و إ ل ا أ خ ذ ن ا أهلها ب ا ل س ا و ا للعلوم ض ر ا ه م ي ر ن ث ب د ن الاسلاميه مكان ا س ي ئ ة ل ح ن ة حتى عبر و ق ا و وقالوا قد س أهل القرى آ م ن ولكن ا واتقوا ف عليهم ر ا ت م السماء والأرض ل كذا ن ك ب و ف أ خ ذ ن ا ه م بما كانوا يحسنون أفأمن ابا امناءهم بسناباتهم ي ا ن أ ا أ م ن أهل ا ل ق ء ه م ف س ن شركه م وهم يلعبون ن أ أ ف الهدى مكر ا ل فلا ي أ م شركه ا ل إلا ا دعويه م الخاسرون غير ربحيه ذات أن لو مضمون ب ب ن و ب ع على ل ق اجتماعي و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 ولكن يجب ن يكون هذا ا ل م و في ا ل م س ت ل م و ض و ع هو الذي يمكن ان يكون ه ا ا ل م و ض ع هو ا ي ن ان يكون ه ا ا ل م الذي ن ك ن هذا ا ل م و ض الذي يمكن ا ك و ن هذا ا ل م و الذي ي م ن يكون هذا الموضوع هو ا ل ن ا ك و ن هذا ل م و ض و الذي ي ن ان ي ك و ل م و ع ه الذي ن ان ي ك و ذ ا ل م و ض ع هو ا ي ك ان يكون ه ل م ع هو ا ي يمكن م و ع هو الذي م ك ن ا ي ن ا و ن ه ل م و ض ع ه الذي يمكن ذ ا ل م هو ي ي م ك ي م ك ان ي فما لا ت أ م ر و قالوا ن أ ر ج ه و أ خ ا ل م د ا ئ ن ح ا ش ر ي ي ن ت و ك بكل ساحر ع ل ي م و ج ا ء ي ل غير ر ن ح ن ا ا ل ل غ ب ي ن ق ا ل ن ع م و إ ن ك م ل م ن ا ب ي ن جاءوا موسوعه ا ا ل ن فوقع ا ب ل ما كانوا ي ع ل و ل و ا ن ع ل و ن ب و الاسلاميه صاغرين ل ح ر ة ساجدين ا ق و آ ن ا ا ا برب ل ل ع م ن رب موسى و ا فرعون امنتم به قبل ان اذن لكم ان هذا لمتم ذكرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها, لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم لا اجمعين قالوا إ ن ا الى ربنا منقلبون وما تنقم منا إ ل ا أ ن آ م ن ا في آ ي ا ت ربنا لما جاءتنا ربنا أ ف ر ح علينا صبرا وتوفنا مسلمين قال ا ل م ل أ من ق و م ف ر ا ع و ن أ ت ى دوموس ى وقومه ليفسدوا في ا ل أ ر ض و ي ذ ر ك و آ ا ه ل هدد قال س ن ق ط ع أ ا ادناهم ء ونستحيل سائهم وين فوقهم قاهرون قال موسى ل ق و م ه ا س ت ع ي ن و ا بالله واصبروا إ ن ا ل أ ر ض لله من ي ش ا ء من ع ب ا د ه و الهدى ع ا ق ب ة ل شركه دعويه ن ا قبل غير ربحيه ك عدوكم و ي س ت خ ل ف ك م في ا ل أ ر ض ف ي ن ظ ر كيف ت ع م ل و ن ولقد شركه ا ل س ن ن ونقص من ي ا ل ث م ر ك ه دعويه غير ر ب ح لنا ه ذات ه م سيئة يطيروا ب م و م ن معه أ ل ا إ ن م ا ع ي م ا ت ب ت س ا ب ه ا ل ن ا ب فما ل ن ي ن ف أ ر س ل ن ا ع ل ي ه م ا ل و ا و ا ل ا م ي و ا ل ط ف ا د ع و ا ل د م آ ي ا ت م ف ص ل ا ت ف ا س ت ك ك ب ر و و ا ا ن و قوما ا مجرمين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 إ ن هؤلاء متفق ما هم فيه وباطن ما كانوا يعملون قال اغير الله ابغيكم إ ل ه ا وهو فضلكم على العالمين واذ انجيناكم من آ ل فرعون يصومونكم سوء العذاب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 وكتبنا لهم في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوه وامر قومك ياخذوا باحسنها ساريكم دار الفاسقين ساصرف عن آ ي ا ت ي الذين يتكفرون في الارض بغير الحق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 ولما رجع موسى إ ل ى قومه غضبان اسفا قال بالسما ء خلفتموني من بعدي قال بالسما خلفتموني من بعدي اعدلتم امر ض ر ب ك ا ن يقتلونني فلا تشمت ب ي ا ل أ ع د ا ء و لا تجعلني مع القوم الظالمين قال ربي ا غ ف ل ن ي و ل أ خ ي و أ د خ ل ن ا في رحمتك و أ ن ت ارحم الراحمين إ ن الذي نتقل ا العجلا سينالهم غضب من ربي سينالهم و ظ ه من سينالهم و ظ ب موسوعه ل النابلسي للعلوم آ ن و الاسلاميه إن ربك من ربك بعدها غ ف و ر ر ح ي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 إلا بتنتك تضل بها بتنتك م ن تشاء و ت ه د ي من ت ش ا ء أنت و ل ي ن ا فاغفر ل ن وارحمنا وأنت ا خ ي ر ا ل ف ل ي ن و ا ك ت ب ل ن الاسلاميه في هذه ا د ن ي ح هدنا、إليك.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 ويطع ع ن ه موسوعه إصرهم ا ا الذي ا ل ل ل أ ك ل ي م ف النابلسي ذ ي آ م ن و وعزرواه ونصرواه و ر ا للعلوم الاسلاميه اسماء ا ا ل ن إني ر الله ا ل ي ك م ج ح س ن ا م ل س و ع ه النابلسي للعلوم إ يحيي ي و ي ت ف آ م ن و ا ا ل ل ه و ر س ل ه ا ل ل ن ب ي ا أ م ي ه اسماء ه الله ت ب ع و ه ع ك م تفتدون د و ن ا ل ح ق وبه ي ع د ل و ن ومن قوم موسى امه يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشره اسباطا امما و أ و ح ي ن ا الى موسى اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا ي عشره عينا قد علم كل اناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم الفن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون واذ قيل لهم اسكنوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم وقولوا حقه وادخلوا الباب سجدا موسوعه النابلسي ك خطيئاتكم م ن ز د ا للعلوم م ح س ن ن ي ف ب د ب ا ن ه م ق و ل الاسلاميه غير ا ذ ي قيل لهم ف أ ن ع م من السماء رجزا ا ل ت ي ك الحاضرات ن ا ل ب ح ر إ ذ يعدون في السبت إ ذ تاتيهم ش ي ت ا ن ه م يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسكتون لا ت أ ت ي ه م كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون و إ ذ قالت أ م ت م منهم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 وقطعناهم في ا ل أ ر ض امما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف و ر ث ا ل ك ت ا ب ي أ خ ذ و ن عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وان ي أ ت ه م عرض م ث ل ه ي أ خ ذ و ه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 اهد الله موسوعه ا ا ل ن ا ل و ب ل ا ي ف ه و بها للعلوم الاسلاميه و ي و ا أولئك فلهم أضل شركه م الهدى ل شركه دعويه غ ي ن ربحيه ذات كانوا ي مضمون ل و ن م أمة ن خلقنا ي د ب اجتماعي ل ح ق د ل و والذين ك ب و ا بآياتنا س ن س ت د ر ع ه م من حيث ل ا ي ع ل م و ن وأملي لهم إن كيدي متين أولم و لهم متين كيدي إن ك ف ر ا ما ب ص ا ح ب ه هو م من جنة إن إ ل ا ن ذ ي ر مبين أ و ل م م ينظروا في ل ك و ت ا ل س م ا و ا والأرض ت و م ا خ ل ق ا ل ل ه م ن ش ي ء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 لا يجليها لوقتها إلا تقلت ل ا في هو س موسوعه ا ا والأرض لا إلا ت تأتيكم ي بغتا أ ل ن كأنك ك حفي ن ا ق ل إ ن م ا ع ل م ه س ا ل ل ه و ل ك أكثر ن ا ل ن ا س ل ا ي ع ل م و ن قل لا أ م ل ك لنفسي نفعا ولا قرا الا ما شاء الله ولو كنت أ ع ل م الغيب لاستكثرت لا من الخير وما مسني س ل و ك ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون الله